بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكم التكاثر الا حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين كلا لو تعلمون علما لا ترون الجحيم لا ترون ثم لا ترونها عينا اليقين ثم لا ترونها عينا اليقين ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم ثم لا يومئذ عن النعيم Nine.